وَإِذْ قُلْنَا اكْتَرِنَا النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العرش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 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين تغشي الليل النار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أحب وذر ومخلوصان وغيره صنوان, صنوان وغير صنوان يسقى بماء واعد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات 119. وإن تأجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفوا بربهم وأولئك الأمناء في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويس تَعْدِرُونَكَ بِالْسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلْنَاسِ عَلَى الْمِجْمِعِ وَإِنَّ رَبَكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ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 ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوء انفلا مرد له وما لهم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 تجيبون له بشيء إلا كباصط كفيه إلى الماء إلا كباصط كفيه إلى الماء إلى يبل غفاه ومه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال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 قل الله خالق كل شيء وهو الواعد القهام أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا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 وَمَا مَا يَفْعَلُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ بِالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى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 وَبِسَلْمِ هَادِ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الذين يوفون بعد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أيو صل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وَالَّذِينَ نَصَرُوا بِالظُّلْمِ أَوْجَهُ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا مِن مَّا سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَآتَوُا مِن ما رزقناهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبة دنة عذني يدخلونها ومن صل ع من آبائهم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 119. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمنا مَتَى قَذِخَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ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 أفلم يئذ الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدن مات جميل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 ولقد استهزئ برسول من قبلك فأمليت الذين كفوا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت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 من الله من واقع مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها إِلَّا عُقْبَ الَّذِينَ تَقَوَّوْا وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النار وَالَّذِينَ أَتَيْنَا أُمُو الْكِتَابَ يَفْرَعُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ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 119. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من وليه ولا واق وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وذرية وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بكل أجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوف فَإِنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاؤُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِبَ لِحُكْمِهِ